صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سأل سائل بعذاب واقع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 قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لغى نزاعة للشوا تدعوا من أدبر وتولى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 أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِ الْهُمْرُ